فلا مضّله وما يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده الرسول نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منا ومنكم صالح العمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويكم في الجنة يا رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا شربةً هنيئةً لا نضبع بعدها أبداً يا رب العالمين هنا نستكمل إن شاء الله من تفسير الجزء في سورة الطارق قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافو والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس اللامة عليها حاب طيب معنى النجم الثاقب أي المضيء يعني سبحان الله فسرت والسماء والطارق بالنجم الثاقب أي المضيء أي الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض والصحيح أنه جنس يشمل سائر النجوم الثواقب إن كل نفس لما طبعا هذه الآيات فيها إعجاز علمي كما تعلمون إن كل نفس لما عليها حافظ أن يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجاز بعملها المحفوظ عليها فكل نفس عليها من الله يحافظ يحرصها, يحر يحرصها من الآفات كما قال تعالى له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فلينظر الإنسان مما خلق أي فليتدبر خلقته ومبدأه سبحان الله فإنه مخلق كما تعلمون مما اندافق طبعا فلينظر الإنسان مما خلق هذا تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه الذي خلق منه وإرشاد له إذا الاعتراف بالمعادي لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه خلق من ماء دافق طبعا هو المن يخرج من بين الصلب والترائب يحتمل أنه من بين صلب الرجل والترائب المرأة و أن المراد المن الدافق هو من الرجل مني الرجل الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وطرائبه ولعل هذا أولى فإنما فإنه إنما وصف, وصف الله سبحانه وتعالى به الماء الدافق والذي يحس به ويشاهد دفقه هو مني الرجل وكذلك لفظ الطرائب فإنها تستعمل في الرجل فإن الطرائب للرجل بمنزلة السديين للأنثى فإذا فلو أريدة الأنثى لقال من بين الصد والسديين ونحو ذلك والله أعلم إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر فيه قولان أي هو على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك وقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر لأن من قدر على البداءة أو على البدء قدر على الإعادة قدر على الإعادة خلاص طيب وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع وهذا القول قال به الضحاك واختاره إبن جريب ولهذا قال يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر تظهر وتبدو ويبقى السر على والمكنون والمكمن مشهورة. ففي البخاري حديث عن ابن عمر الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة. يقال هذه غدرة فلان من فلان. وطبعا يوم تبل السرائر الملك كما تعلمون الذي يكتب <تصفيق> الذي يكتب. الحسنات والسيئات يقول مثلا يقول على سبيل المثال يعني مثلا يكتب على سبيل المثال فلان حضر درس فلان حضر درس من الساعة كذا إلى الساعة دي كذا طيب هل الملك يدري ما نية هذا الرجل يعني هل نية هذا الرجل حتى يقال أنه يحضر درس فلان ابن علان أم ماذا طبعا ملك لا يدري شيئا نعم كلام سليم الملك لا يدري شيئا الله سبحانه وتعالى يظهر ما كان مكنونا ما كان مكنونا سليم فالذي أوجد الإنسان فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة أي وعادته للبعث والنشور والجزاء وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر وهذا إن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية ولهذا قال بعده يوم تبل السرائر أي تختبروا سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور ولا تظهر عيانا للناس أما في يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية فيظهر بiller الأبرار وفجور الفجار وتصل الأمور علانية فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر أي يدفع بها عن نفسه يدفع بها عن نفسه خلاص ولا ناصر أي خارجي ينتصر به فهذا القسم على حالة العاملين وقت عملهم وعند جزائهم ثم أقسم قسما ثانيا على صحة القرآن فقال والسماء ذات الرجل وطبعا كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء دل ذلك على عظمه والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه ولكن لا يجوز لنا أن نقسم بشيء من مخلوقات الله ولكن نقسم بالله سبحانه وتعالى قال تعالى والسماء ذات الرجل أي ترجع السماء بالمطر كل عام وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت والأرض ذات الصدع أي التي تنصدع للنبات وتنصدع الأرض عن الأموات يوم القيامة إنه أي القرآن لقول فصل وما هو بالهزل فالقرآن قول فصل حق وصدق بين واضح وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات إنهم يكيدون كيدا أي المكذبين للرسول والقرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل وأكيد كيدا أي لإظهار الحق ولو كره الكافرون ولدفع ما جاءوا به من الباطل هم يكيدون ويدبرون ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيد الباطل ويؤيد الباطل وأكيد كيدا أي لإظهار الحق ولو كره المشركون والكافرون وبهذا ويعلم بهذا من الغالب فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب وأن يغالب القوي أن يغالب القوي العليم في كيده فماهل للكافرين أمهلهم رويدا أي أمهلهم قليلا فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب وترى ماذا حل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أيضا بل أمهلهم وأنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك قال تعالى والسماء والطارق والسماء والطارق والسماء والطارق كأعجاز علمي نسمع منذ آلاف السنين والبشرية تنظر إلى السماء وتتأمل ما فيها من نجوم والكواكب وشهب ولكن حتى جاء القرن العشرين ليستخدموا أعلينا جديدة هي توليسكوبات العملاق ثم استخدموا التلسكوبات التي تعمل بوسائل جديدة تختلف عن الوسائل المرئية بالعين فاستخدام الأشعة الراديوية والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية وأشعة الجامة وغير ذلك لرؤية ما لا تستطيع العلم مجرد رؤيته وفي هذه اللحظة بدأ العلماء باكتشاف أسرار الكون وعجائبه فاكتشفوا المجرات وداخل كل مجره مئات البلايين من النجوم واكتشفوا الدخان الكوني واكتشفوا أيضا أنواع عديدة من النجوم ومراحل تطور هذه النجوم وتبين لهم أن النجم يولد ويكبر ثم يشيخ ويحرم ثم يموت وينفجر ويتهاوى على نفسه يعني سبحان الله النجوم كما قلنا قبل ذلك مثل الإنسان صغير ثم شباب ثم كبر ثم شيوخها ثم هرم ثم ثم يتهاوى يعني انفجر ويتهاوى على نفسه ومن عجائب الاكتشافات الكونية ما سماه العلماء بالنجوم النيترونية بالنجوم النيوتروني، وأول طرح لهذه الفكرة كانت في 1933 1933 خلاص سبحان الله حيث وجدوا بنتيجة حساباتهم أن الكون أن الكون يحوي نجوما عادية ونجوماً نيترونية فهذه النجوم سبحان الله هي نجوم تحتوي على جسيمات صغيرة هي النيترونات سبحان الله طيب نكمل وبدأ العلماء على مدى أربعين عاماً رهة البحث عن هذه النجوم الجذابة. حتى جاء عام 1967 وتمكنوا من تسجيل إشارات راديوية تبين أنها صادرة عن هذه النجوم ولكن الإثبات اليقيني العلمي على وجودها لم يأتي إلا في أواخر القرن العشرين عندما استطاع العلماء تصوير هذه النجوم ودراستها دراسة متعمقة وتأكد لهم وجودها بكميات كبيرة في الكون الموضوع بقى خلاصة الاكتشاف العلمي بقى ايه لكل نجم من النجوم بداية ونهاية وقد تكلمنا عن حياة النجوم بشيء من التفصيل في بحث لنا بعنوان انكدار النجوم ونقول باختصار عندما يكون وزن النجم أكبر من وزن الشمس بمرة ونصف تقريبا وعندما تنقضي حياة هذا النجم وينفد وقوده يبدأ بالانهيار ويمر في حالة تشبه الانحلال فالالكترونات لا تعود قادرة على البقاء في مداراتها حول الذر ولذلك سوف تجبر على اختراق الذرة والانصهار في البروتونات دي برضو جزءهم جدا لتتشكل بذلك النيوترونات الالكترونات مش قادرة او لا تستطيع انها تكون في حول النواة الموضوع طبعا بتاع الالكترونات بيكون حول النواة ولكن في هذه الحالة عندما يشيخ النجم ويبدأ في التهاوي بإذا قدره الله سبحانه إذا قدر ذلك الله سبحانه وتعالى فبنجد أن الإلكترونات تجبر على اختراق الذرة والذرة طبعا فيها البروتونات فتشكل بذلك طبعا الذرة طبعا إيه النواة فيها بروتون منيترون خلاص ف الإلكترون يخش جوه الظر طيب فانشكل بذلك النيترونية وتولد حرارة تبلغ اكثر من مليون مليون درجة ماوي مليون يعني معناها عشرة والستناشر درجة ما طبعا يعني اقام مهولة سبحان الله وبالتالي فان هذا النجم يتحول الى نجم نيتروني يزن أكثر من 400 مليون مليون كيلوغرام. طبعا تتخيل هذا طبعا من الصعب أن تتخيل هذا الكلام. عندما قام العلماء بتسجيل الإشارات الراديوية القادمة من الفضاء البعيد إشارة راديوية ظنوا في البداية أنها رسالة من كائنات مجهولة، ولكن تبين أن هذه الإشارات ما هي إلا صوت لدقات منتظمة كل منتظمة جدا سبحان الله طيب ولكن في البداية ولكن في البداية تخيلوا الدكتور النجار كان بيوصف الطرق بتاعه كده لو دخلت حتى على, على وكاة الناس ممكن تسمع هذه الدقات في كده سامعين الدقات وهكذا في بقى سرع جدا جدا جدا جدا جدا سبحان الله ولكن في البداية تخيلوا بأن هذا النجم ينبض مثل قلب الإنسان فأسمع هذه النجوم بالنوابض ولكن تبين فيما بعد أنها تصدر أصواتا أشبه بالطرب فأسموها بالمطارق العملاقة فيتدق مثل الإيه؟ مثل الجوز يبقى كده عرفنا الطارق حتى سبحان الله الحديث المعروف إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن الحديث المعروف طيب يبقى ده بالنسبة للصوت طيب أما العلماء بعد كده لقوا أن هذه النجوم تبث آشعة عظيمة ولامعة ففي عام 1979 سجل العلماء الشعاع الأكثر لمعانا في السماء وقد كان ناتجا عن نجم نيتروني, نيتروني ثاقب فقد بث هذا النجم كمية هائلة من أشعة جاما. طبعا معروف ان في ألف وبيتا جاما. وهي أقوى أنواع الأشعة الثاقبة. لقد بث خلال لقد بث خلال اثنين من عشرة ثانية كمية من الأشعة الث إشعاعات الثاقبة تعادل ما تبثه الشمس في ألف عام اسمع جماعة الكلام ذا كلام يعني نقول سبحان الله سبحان الخالق نقول سبحان الله وسبحان الخالق اسمع هذا النجم في ألف وثنوان وثنوان وثنوان بث هذا النجم من خلال فقط اثنين من, من عشر ثانية فقط كمية من شعاعات الثاقبة تعادل ما تبثه الشمس في ألف عام سبحان الله ويقول علماء الذين رأوا هذا الشعاع أنهم لم يشاهدوا شعاعا بهذه القوة واللمعان من قبل فده تفسير واضح جدا لقوله تعالى النجم الثاقب خلاص؟ والسماء والطارق السماء بما تحوي من نجوم ومجرات و... سبحان الله تحوي أيضا هذا النجم الطارق المسمى بالنجم النجم النيترون النجم الثاقب الثاقب الذي يثقب ضوءه في السماء وطبعا عرفنا قبل كده أن الضوء الذي يأتينا من الكواكب طبعا بيمثل حالة الضوء الذي يأتينا من النجوم هذه هي حالة النجم مثلا من سنة أو حالة النجم من أربع سنوات أو من مئة مليون سنة وهكذا فنحن نرى الشمس بعد ثمان دقائق من وصول ضوئها إليه يعني بيننا وبين الشمس ثمان دقائق ضوئي طيب أيضا في المتالة أهمية تدور هذه النجوم بسرعات عالية جدا وتبلغ سرعة بعضها عدة مئات من الدورات في كل ثانية وهي دقيقة جدا في دورانها ولذلك يمكن استخدامها كساعات كونية دقيقة ويتولد بنتيجة دوران هذه النجوم حقل مغناطيسي قوي جدا يعادل ألف مليون ضعف الحق للمغناطيسية الأرض. إن سبب سماعنا إن سبب سماعنا للصوت الطرقات هي دوران هذه النجوم بسرعة هائلة حول مركز دورانها. عرفنا إيه سبب الصوت الذي يصدر من هذه النجوم؟ أنها تدور بسرعات هائلة جدا حول مركز الدوران. طيب أسماء دوران هذا النجم يعطي أولا يعطي طرقات منتظمة والثانية أنه يصدر إشعاعات تستطيع ثقب أي شيء يصادفها أي أن دوران هذه النجوم يسبب الطرق والثق طيب جزيلا وضعهم جدا لقد رصد العلماء في أمريكا وأوروبا الموجات الجذبية الصادرة عن نجوم الثاقبة وقالوا إذا كان الضوء يمكن أن يصطدم بالحواجز المادية فلا يستطيع اخترقها فإن الموجات الجذبية الهائلة التي يصدرها النجم الثاقب تخترق أي شيء حتى أجسامها حتى أجسامنا فإنها تخترق في كل لحظة بهذه الأمواج ولا نحس بها سبحان الله طبعا هو البحث تعول جدا بس أنا طبعا بحاول اختصر منه في القراءة طبعا القراءة يعني سبحان الله يعني مشيقة وممتعة طيب أيضا ده بالنسبة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. الإعجاز في قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب النقطة بقى هنا هو الإعجاز. يقول وتجتمع الأصول الخلوية للقصة في الذكر أو المبيض في الأنثى في ظهر الآبويين خلال نشأتهم الجنينية في عضو تناسل مشترك جناد. ثم يخرج كل منهما من منطقة من منطقة بين بدايات العمود الفقري. أي الصلب وبداية الضلوع أي الطرائب ليهاجر المبيض إلى الحوض بجانب الرحم وتهاجر الخصشة إلى الكيس الخاص به حيث الحر أقل وإلا فشلت عند البلوغ في إنتاج الحيوانات المنوي ده كأي حقيقة علمية وده جه في مجلة الإعجاز وموجودة على الإنترنت طيب أيضا هناك أعجاز في والسماء ذات الرجع، فوجد العلماء سبحان الله أن رجع السماء هو قدرتها هو قدرتها على إرجاع النافع المفيد من مختلف صور المادة والطاقة التي ترتفع إليها من الأرض إلى ذلك الكوكب المبارك مرة أخرى، وذلك من مثل مثل صدى الصوت والمطر والرجع الحراري بعد غروب الشمس والغبار المرتفع بواسطة الرياح وموجات البث الإذاعي والتلفازي وأيضا قمرة السماء الأرض على إرجاع الضار المهلك من صور المادة والطاقة مثل الزائد من حوات الشمس يرده السحاب والأشعة الفوق البنفسجية وتردها طبقة الأوزون والأشعة الكونية أيضا وأحزمة الإشعاع الموجودة فيه وغيرها أيضا أما الإعجاز في والأرض ذات الصدع فيشمل صباع التربة عن النبات وعن أجساد الأموات يوم البعث كما يشمل شبكة الصدوع التي تحيط بالأرض إحاطة كاملة والتي يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس سبحان الله فهي ممتدة لعشرات الالاف من الكيلومترات في مختلف الاتجاهات وبأعماق تتراوح بين ستين وخمسة وستين كيلومتر في الصخور قيعان جميع محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها وبين ميت كيلو و 150 كيلو في الصخور اليابسة لتشكل صمام أمان للأرض تنطلق منه الطاقة الزائدة عن حاجتها والناتجة من تحلل العناصر المشعة الموجودة في داخل الأرض سبحان الله ولولا هذه الصدوع الهائلة وهذه الشبكة الجبارة والمتصلة ببعضها ببعض وكأنها صدع واحد لم فجرت الأرض على هيئة كنبلة ذرية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها سبحان الله فلذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بقوله والأرض ذات الصدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح على يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته